بسم الله الرحمن الرحيم. بنابي خايبخشنديمهربان. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بباتي وبجردياد خادكات هرتيلا أسمان كانوا لزوي دايا وأوزالي كربزايا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أي أوانك برواتا هنا وا بوتي أبي أيلين أنزامينادن كبرمقة عند الله أن تقولون ما لا تفعلون زر ما يرقو تري يا لا إخوة كقصب بلن كرد وي إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كانهم بنيان مفصوص براستي خا كسانيه خوجدوي كبا يك ريزه د زنجن خوادا ايد كوشكي شي قايم تسبيون واذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ بِير بكر وكاته كموسى بغلق <تصفيق> ايود اي جالكم بو تي آزارم ددن لكاته دا بيگوماً دزانن كمين نردراوي خوام بولاي ايوه زاكاته لا ياندالحق خواش دليور جيران وخوار رنموني قليل ريدر تسوناكات وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُم مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين بير بكروكاتيك عيساي كريم اليموتي أي كراني يعقوب بيقمان من نيردلاوي خوان بولاي ايوة تواتی کلە پێش منداهاتوە بەڕاستی دا ئەم و مجدتان پێدەدەم بە پێغەمبەرێک کلە من دێ و ناوی أحمدە اننجاکاتتی کە ئەو پێغمبە بۆی هێنان سندهنی شانەی ڕون و عشکرا وتیان ئەمە زادویەکی عاشراە و على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. زاتي لو كستمكار تركدوه البستد بدم خواه. لكانت يداك بو إسلام بن دكرى. وخبر إن موني جلي استمكار ناكت. يريدون ليطفئ نور الله بأفواههم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. Diyan ve runa çi dini kwa bu kujanna ve füüydü miyyan Ve runa çi kuy tawaudakad Babi baoraniş payanna kuş be Hüo el-ladi arsal rasoolahu bilhuda ve dini al-haq Liyuzhirahu ala d-dini kullihi Walu kariha el تابسل همو اين يكدا سري بخات هر سند ها وبش پيدا كرانش پيانه هل ادلكم على تجاره من عذاب اليم اي كسانيك باورتان هناوا اي بازل كانيكتان نشام بدم كرزگارتان بكاد لسز شيپر لاازار تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بعض الناس كما يتحدث يتمون بأموالكم وأنفسكم ويطبون أن يكونون بالصفات ويطبون بسامان ويطبون كما تتشترون بأموالكم في أموالكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. أو ساخف لجناه كانت خوش دب ولا راجد وأيداد تان خاتبا خاتيك كزوجي آوي زور بجيران دروات و دەتان خاتە خانوو کۆشتی زۆری پاک و خۆشەوە لە بەهەشتانی هەتاهتاییدا ئەمەیە سەرکەوتنی گەورە ووخات و حببونە نصر من الله وفقرب و بەشرری مؤمنین وشتشیترکە حەزی لێ دەکەن، کەبریتە لە یارمەتیددان لە خواوە و ڕزگارکردنێکی نزیک گرتنی شاری وبما مجذب دب, دب إيمان داران. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم من إلى الله. قال الحواريون نحن انصر الله فآمنت طائفه من بني اسرائيل فآمنت طائفه من بني اسرائيل وكثر الطائفه فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي أوان كباورتان هنا ببن بياد متي دراني اين اخوا هر وج عيسى كوري مريم متي بهاوري طيبت يكان خوي تشير متي دريم نبولاي اخوا هاوري كاني وتيان ايم يا متي دراني دين اخواين ان جا دستيك لنوي اسرائيل باوريان هنا ودستيت تشج بي باور بون ا مش بيشتواني بو يسركو تنو زالبون.